والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعضى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من